بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والمهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وَفضَ غَ بِحُثنَا فتَنُ يّم يصَّ وَأَ مَن بَخِلَ وَتنَا وَكََّبَ بِحُثْنَا فتَنُ يَّهُ للِعُصْوى وَماَا يُغنيعَمالُهُ إ تَرَد علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم لا أنت للظام لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى طوبى للافى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا بذكر واوجه ربه الاعلى ولتهفيرضى